إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهُمُ الْمَلَاءُ إِكَتُوا أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبَشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوَعَدُونَ نحن أولياء أُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيِي وَفِي الْأَرْضِ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 إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسمون وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعه أنك ترى الأرض خاشعة فإذا آم زلزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي احياها لمحيي الموت ان هو على كل شيء قدير ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا أَفَمَن يُلْقَى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْمَلُ مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ